وأولئك ه موسوعه م النابلسي م م ختم ن للعلوم ه ى ق ل ب ه و ا ل ى س م ل ا م و ع ي ى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 قالوا أ ن ؤ م ن كما آ م ن ا ل س ف ه ا ء أ ل ا إ ن ه م هم السفهاء ولكن لا يعلمون و إ ذ ا لقوا الذين آ م ن و ا قالوا آ م ن ا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 واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير يا أيها يا س ع ب د ايها ل ذ خ ل ق ك الذين امنوا اتقوا ت ن الله ذ ي ج ع تعالى أ ر ض و ا ت ا و ا ل س م الله ء بناء ن و أ ز من ا س تعالى ء فأخرج به